<تصفيق> <تصفيق> ألف <أحسب> لام that then لَا نُكَلِّفُ إِلا نَفْسَهَا وَمَا كَسَبَتْ سَنُهِيمُ وَالصِّينَ إِنَّ نَبِيٌّ حُسْنًا لا تطعهما إلَيَّ مَنْ جَعَلَكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنوا أوليس الله وَلَا الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَقْمِلْ خَطَاياكُمْ وَمَا هُمْ انَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ يَمْلِكُونَ لَكُمْ مِن Mitä The man♫ Go. Oh! Hmm. <laughs> إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بأم أقدم من, من العالم. أَنَّكُمْ لَا تَأْتُونَ الْرِّجَاءَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِي فما كان جواب قومه إلا أن قالوا, إلا أن قالوا قال رب انصرني على القوم المفسدين ولم mm -hmm. ألا إن in قَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَاتٍ بَيِّنَتَلِ لِقَوْمٍ يَرْقِلُونَ وَإِلَى مَنْذِ يَنَأْخَاهُمْ شُوَاعِيَ فَقَالَ يا قوم اعبدوا الله, عبد الله فكذبوه فأخذت وجفته فأصبحوا في ذلك قد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وَقَوْمَنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته صياحا ومنهم من خسف نابه الأرض ومنهم من أغرقنا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَ أُمْ يَظْلِمُونَ الذي يَخُذُ من دون الله أَوْلِيَاءَ كَمَا سَلِمَ عَنْكَ بُعْدُ كَمَنْ سَلِمَ وَإِنَّ أَوْهَانَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَوْدِ him. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَقَوْلٌ وقولوا моей okay. ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآيات etsit <trippi> Hello. الظالمون وقالوا له And من جنة غرفا تجري من تقتئ الأنهار خالدين فيها صبروا على ربهم يتولون وكا خلتهم من خلق السماوات والأرض وسفور الشمس والقمر من خلق السماوات والأرض وسفور الشمس والقمر لا يقولون الله، فإن اِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَا الناس من أولهم amma ga